بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الحادي عشر من مجالس سما كتاب بيان تلبس الجهمية لشيخ الإسلام الميتامية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله فصل يجب على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن منافع جميع الموجودات وأما دلالة الاختراع فيدخل فيها وجود الحيوان كله ووجود النبات ووجود السماوات وهذه الطريقة تنبني على أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس أحدهما أن هذه الموجودات مخترعة وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات كما قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الآية فإن نرى أجساما جمادية ثم تحدث فيها الحياة فنعلم قطعا أنها هنا موجودا للحياة ومنعما بها وهو الله تبارك وتعالى وأما السماوات فنعلم من قبل حركتها التي لا تفتر أنها ماموره بالعنايه بما ها هنا ومسخرة لنا والمسخر المامور مخترع من قبل غيره ضرورة وأما الأصل الثاني فهو أن كل مخترع فله مخترع فيصح من هذين الأصلين أن للموجود فاعلا مخترعا له وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات ولذلك كان واجبا على من أراد معرفة الله حق معرفته أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع الموجودات لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة الاختراع ولهذا أشار تعالى وتقدس بقوله أو ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وكذلك أيضا من تتبع معنى الحكمة في موجود موجود موجود وكذلك أيضا من تتبع الحكمة في موجود موجود أعني معرفة السبب الذي من أجله خلق والغاية المقصودة به كان وقوفه على دليل العناية أتم فهذان الدليلان هما دليل الشرع وأما أن الآيات المنبهة على الأدلة المغضية إلى وجود الصانع سبحانه في الكتاب العزيز هي منحصرة في هذين الجنسين من الأدلة فهذا بين لمن تأمل الآيات الواردة في الكتاب العزيز في هذا المعنى وذلك أن الآيات التي في الكتاب العزيز في هذا المعنى إذا تصفحت وجدت على ثلاثة أنواع إذا تصفحت وجدت على ثلاثة أنواع إما آيات تتضمن التنبيه على دلالة العناية وإما آيات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع وإما آيات تجمع الأمرين من الدلالة الجميع فأما الآيات التي تتضمن دلالة العناية فقط فمثل قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى قوله وجنات ألفافا ومثل قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا إلى قوله تعالى أو أراد شكورا ومثل قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه الآية ومثل هذا في القرآن كثير وأما الآيات التي تضمنت دلالة الاختراع فقط فمثل قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق ومثل قوله تعالى افلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت الايه ومثل قوله تعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ومن هذا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم إني وجهت واجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى فأما الآيات التي تجمع الدلالتين فهي كثيرة أيضا بل هي الأكثر مثل قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فان قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون تنبيه على ذلالة الاختراع وقوله الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء تنبيه على ذلالة العنايه ومثل قوله تعالى ومثل قوله تعالى وايه لهم الأرض المهده احييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار وأكثر الآيات الوردة في هذا المعنى يوجد فيها النوعان من الدلالة فهذه الطريق هي الصراط المستقيم التي دعا الله تعالى الناس منها إلى معرفة وجوده ونبههم على ذلك بما جعل في فطرهم من إدراك هذا المعنى وإلى هذه الفطرة الأولى المغروزة في طباع البشر الإشارة بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم إلى قوله تعالى بلى شهدنا ولهذا قد يجب على من كان من كان وكده طاعة الله في الإيمان به وامتثال ما جاء به رسله أن يسلك هذه الطريقة حتى يكون من العلماء الذين يشهدون لله بالربوبية مع شهادته لنفسه وشهادة ملائكته له كما قال تبارك وتعالى شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله إلا هو العزيز الحكيم ودلاله الموجودات من هاتين الجهتين عليه هو المشار إليه بقوله تعالى وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فقد بان من هذا أن الادله على وجود الصانع تعالى منحصره في هذين الجنسين دلالة العناية ودلالة الاختراع وأن هاتين الطريقتين هما بعيانهما طريقة الخواص وعني بالخواص العلماء وطريقة الجمهور وإنما الاختلاف بين المعرفتين في التفصيل يعني أن الجمهور يقتصرون في معرفة العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية على علم الحس. وأما العلماء فيزيدون إلى ما يذكرون من هذه الأشياء بالحس ما يدركون ببرهان أعني من العناية والاختراع حتى لقد قال بعض العلماء إن الذي أدرك العلماء من معرفة منافع أعضاء الإنسان والحيوان هو قريب ألف منفعة وإذا كان هذا هكذا فهذه الطريقة هي الطريقة الشرعية والطبيعية وهي التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب والعلماء ليسوا يفضلون الجمهور في هذين الاستدلالين من قبل الكثره فقط بل ومن قبل, ومن قبل التعمق في معرفة الشيء الواحد نفسه فإذا مثال الجمهور في النظر إلى الموجودات مثالهم في النظر إلى المصنوعات التي ليس عندهم علم بصنعتها فإنهم إنما يعرفون من أمرها أنها مصنوعات فقط وأن لها صانعا موجودا ومثال العلماء في ذلك مثال من نظر إلى المصنوعات التي عنده عالم ببعض صنعتها بوجه الحكمة فيها وبوجه الحكمة فيها ولا شك أن من حاله من العلماء بالمصنوعات هذه الحال فهو أعلم بالصانع من جهة ما هو صانع من الذي لا يعرف من تلك المصنوعات إلا أنها مصنوعة فقط وأما مثال الدهرية في هذا الذي نجحد الصانع سبحانه وتعالى فمثال من أحسن مصنوعات فلم يعترف أنها مصنوعات بل نسب ما رأى فيها من الصنعة إلى الاتفاق والأمر الذي يحدث من ذاته قلت ذكره لهذين النوعين كلام صحيح حسن في الجملة وإن كان في ضمنه مواضع قصر فيها مثل ما ذكره في دلالة حركة الفلك وتفسير الآية وتسبيح المخلوقات واستدلال إبراهيم ودليل الإحداث والاختراع يدل على رضوبية الله تعالى ودليل الحكمة والعنانة والرحمة يدل على رحمته وقد افتتح الله كتابه العزيز بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهذا أجود من طريق المتكلمين طريقة الأعراض وإن كان لم يستقص الكلام في دلاله ثبود الصانع تعالى ولم يفصل إحداث الجواهر وغير ذلك مع أن طرق معرفة الصانع بالفطرة والضرورة وبالنظر والاستدلال بنفس الذوات وبالصفاتها باب واسع ليس هذا المواضعه وكثير من من يرغب عن طريقة الأعراض يذكر ما في خلق الإنسان أو في خلق ما يشهد حدوثه من هذين النوعين من الحدوث الدال على المحدث والحكمة الدالة على قصد السانع ورحمته ونعمته بما يدل عليه وقد ذكرنا ما ذكره الخطابي من كراهه طريقة الأعراض وأنها بدعة محظورة وقد قال في أوائل كتابه شعار الدين القول فيما يجب من معرفة الله سبحانه وتعالى أول ما يجب على من يلزم الخطاب أن يعلم أن العالم بأسره صانعا وأنه هو الله الواحد لا شريك له وقد جرى كثير من عوام المسلمين في هذا على عادة النشوء وحكم الولادة فكان إيمانهم إيمان تلقين وتربيه، وذلك أنهم يولدون في دار الإسلام ويتربون في حجور المسلمين وينشأون في بلادهم فيتلقون كلمة التوحيد من الآباء والأمهات ويسمعون الأذان من المؤذنين ويتلقون القرآن من الأئمة في الصلوات ومن المعلمين في المكاتب فيستحكم حب الدين في قلوبهم ويعتقدون حسنه وصحته تقليدا فينتفعون به ويقتصرون عليه ودين الإسلام إذ كان موثوقا بصحته مشهودا له بالفضل على كل دين سواه فقد يجب على كل متدين به أن يكون مصدر اعتقاده إياه عن نظر واستدلال ليكون العلم به أصحى والوثيقة به أشد وقد نصب الله تعالى الأدلة وأزاح بها العلة ووسع من وجوهها وكثر من عددها فهي على اختلاف مرتبها في الوضوح والغموض معروضة للاستدلال بها والاستشهاد بمواضعها فلا أحد يعقل من أحد الناس إلا وله في جليها مستدل وفي واضحها مستشهد وإن كان نزل فهمه عن دقيقها ولطيفها فالواجب على كل من الناس أن يبذل وسعه فيه ويبلغ جهده في دركه فإن الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فمن أوضح الدلالة على معرفة الله سبحانه وتعالى على أن الخلق صانعا ومدبرا أن الإنسان إذا فكر في نفسه إيه رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرفة كان نصفة ثم علقة ثم مضة ثم عظاما ولحمة فيعلم أنه لا ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال لأنه لا يقدر أن يحدث في الحال الأفضل التي هي حال كماله التي هي حال كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من العضاء ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة فيدله ذلك على أنه في وقت نفسه وأوال ضعفه عن فعل ذلك عجز وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيخا وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة والهرم ولا اختاره لنفسه ولا في وسعه أن يزاري لحال المشيب ويراجع قوة الشباب فعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل هذه الأفعال بنفسه وأن له صانعا صنعه وناقلا نقله من حال إلى حال ولولا ذلك لم تتبدل الأحواله بلا ناقل ولا مدبر فإن قيل إن النطفة قديمة وفيها قوة قابلة للاغتذاء فإذا وقعت في الرحم والطبائع معتدلة قبلت بالقوة التي فيها الاغتذاء والتربية حتى تستوي جارحة ويتم بها خلقه ويتم بها خلقه قيل لو كانت النطفة قديمة كما سعمتم لم يجوز عليها الانقلاب والتغيير لأن التغير والانقلاب من سمات الحدث فبطل أن يكون المنقلب المتصجف قديمة فأما ما ادعوه من قبول النطفة ما فيها من القوة والاغتذاء والتربية فإن ذلك لا ينكر إذا صح العلم به من طريق العادات ولكن الذي ننكره من ذلك أن يكون هذا الفعل للنطفة بذاتها من غير مدبر دبرها لذلك ولو كان هذا جائزا من غير مدبر حكيم عالم قدير يعلم كيف يدبر النطفة ويقلبها أطوارا ويسوي منها السمع لما يصلح له ويضعه في موضعه والبصر في مكانه الذي يليق به في البدل وكذلك تعليق اليدين العاملتين في موضعهما والرجلين الحاملتين في أخص المواضع بهما ووضع كل شيء من القلب والكبد والطحال وسائل الأجسام في الموضع الذي هو أملك به أعد لما أعد له من الفعل واليدين لجاز أن يرتفع الماء من البئر إليه ويختلط بالطين ويقع الطين في قالب اللبن وينطبع به ثم يوصف إلى موضع البناء فيرتفع بعضه على بعض فينتضد حتى يكون بناء رفيعا محكما مشيدا من غير بال ولا رافع ساقا على ساق بل ينطبع الماء والتراب بنفسهما لا بشيء سواهما فإن لم يكن هذا جائزا لأنه ليس من طبع الماء والتراب أن يكون منهما ما وصفت فكذلك غير جائز تركيب الإنسان وتصويره وتخطيطه على ما, على ما عليه الإنسان من حسن وعجيب التركيب بنفس النصفة وطبعها ويجهز على هذا بطبع الخشب وجود سفينة اجتمعت اجزاؤها واعتدرت وتماسكت وداخل بعضها بعضا وقربت من الساحل معها دقلها وآلاتها يعبر من يريد العبور من السواحل ثم تعود بنفسها إلى مركزها ومرساها كذلك ويجاز بطبع الماء والنهر والتربة أن يوجد حمام في أسفله نار وفي بيوته ماء على غاية الاعتدال في الحرارة ورطوبة من غير بان بناه ومسخن سخنه ومدبر دبره فإن لم يرد شيء مما ذكرناه فليكن مثل ذلك ما ادعوه من النطفة واجتماع خلق الإنسان منها من غير مدبر حكيم من دبره وأحكمه من غير مدبر حكيم دبره وأحكمه فهذا دليل يتضمن أن المحدث لا بد له من محدث وأن ما فيه من الحكمة لا بد له من قاصد حكيم ثم ذكر دليلين في العالم أحدهم حدث ما يحدث لاختلاف الحركات الطبيعية الدالة على أنه بإرادة كما قد ربهنا أن الإرادة هي أصل جميع الحركات الثاني ما في العالم من الحكمة فقال دليل ثان أن رأينا أشياء متضادة من شأنها التباين والتنافر والتفاسد مجموعة في بدن الإنسان وأبدان سائر الحيوان وهي الحرارة والبرودة فعلمنا أن جامعا جمعها وقهرها على اجتماع وأقامها بلطفه ولو لا لتنافرت وتفاسرت ولو جاز أن تجتمع المتضادات والمتنافرات وتتقاوم من غير جامع يجمعها لجاز أن يجتمع الماء والنار ويتقاوى ما من ذاتهما من غير جامع يجمعهما ومقيم يقيمهما وهذا محار لا يتوهم فتعين أنما كان اجتماعهما بجامع قهرهما على الاجتماع والالتئام دليل ثالث أنك إذا تاملت هيئه هذا العالم ببصرك واعتبرتها بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد فالسماء مرفوعه كالسقف والارض ممدوده كالبساط والنجوم منضوده كالمصابيح والجواهر مخزونة كالذخائر وضروب النبات مهيئه للمطاعم والملابس والمشارب وصنوف الحيوان مسخره للمراكب مستعملة في المرافق والإنسان كالمملك البيت المخول ما فيه وفي هذا كله دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام وأن له صانعا حكيما تام القدرة بارغ الحجمة وقد نبه كتاب الله عز وجل على هذا النوع من الاستدلال فقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون إشارة إلى أثارة الصنعة الموجودة في الإنسان من يدين يبطش بهما ورجلين يمشي بهما وعين مبصرة وأذن يسمع ولسان يتكلم به واضراس تحدث له عند غناه عن الرضاع وأضراس تحدث له عند غناه عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء ومعدة اعدت لطبخ الغذاء وكبد يسلك إليها صفوه وعروق ومعابر ينفذ منها إلى الأطراف وأمعاء يرسب إليها ثقل الغذاء ويبرز عن اسفل البدن وقال عز وجل الا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الآية هذا من قريب ما يستدركه العقل من وجوه الادله من غير كثير استقصاء في فعل ومعاناه بدقيق فكر وذلك انه خطاب العربي ومن سنة العربية أن يركب راحلته فيسير عليها فيما قرب من الارض باغيا حاجته وفيما بعد عنها ضاعنا في السفر في الحال يكثر في بلادهم فاذا طلب المكان لم يرى الا سماء فوقه وارضا تحته وجبلا على يمينه وجبلا على شماله ومطيرا فاذا تأمل هذه الأشياء استبان فيها أثر الصنعة ورطف الحكمة مما جمع الله له من المرافق فيها أن صانعها لطيف خبير عالم قدير حكيم عليم وقد قيل إن الإبل خصت بالذكر من بين سائر الحيوان وذلك أن الأنعام ضروبها أربع حلوبه وركوبة وأكولة وحموله والإبل تجمع هذه الخلال كلها وقال سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله, وما أنزل الله من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر, المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون فذكر خلق السماوات بما فيها من الشمس والقمر والنجوم وسيرها في أفلاكها الذي يختلف الليل والنهار به ويتبين زيادتهما ونقصانهما ودخول أحدهما على الآخر وأخذ بعضها من بعض فيكون بها انقسام فصول السنة وتعاقب الحر والبرد الذين بأحدهما لقاحوا الشجر وبالآخر نضجوا الثمار وذكر الله الأرض التي هي مسكن الحيوان والدواب وفيها قرار البحار التي تجمع المياه التي تحمل السفن والفلكة وذكر الريحة التي تنشئ السحابة وتجريها إلى حيث أو لها أن تمطر فيحيي بها البلاد والزرع والأنعام وبها يجري الفلك والسفن في البحار فتصلح بهذه الأمور معايش الناس وتكثر بها منافعهم وباجتماع هذه الأمور ومعاونة بعضها بعضا يتم صلاح أمر العالم وانتظم وفي ذلك دليل على أن صانع العالم قدير قادر حكيم عالم خبير ووقع ذكر هذه الأمور عقب قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ليدل بها على صدق الخبر عما قد يدلنا به من وحدانيته سبحانه وذكر رحمته ورأفته بخلقه وطرق الاستدلال كثيرة لكن أخبرنا منها في الكتاب ما هو أقرب إلى الأفهام وذكر تمام الكلام الذي كتبناه في موضعه واستدلال الناس من جميع الطوائف بما يشهدونه في العالم من الحكمة والأنعمة والبرهنة على حكمة الرب ورحمته وإرادته النعمة والإحسان إلى عباده وعنايته كثيرة جدا وإنما المقصود هنا أن الفلاسفة يصرحون بذلك وهم من أكثر الناس نظرا في حكم الموجودات وقد اعترفوا بما تقدم من أن هذه الموافقة تعلم ضرورة, أنها تعلم ضرورة أنها من قبل فاعل قاصد لذلك مريد إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق فعلم أن نفيهم بعد ذلك كونه فاعلا مختارا تناقض منهم وايضا فلو لم يتناقضوا لكانت هذه الدلالة مع دلالة الاختصاص كلاهما يدل على الإرادة والاختصاص يدل على إرادة في نفس المفعول وهذا يدل على الإرادة المفعول والحكمته فهذه ثلاث طرق وقد اعتاد ربن سينا ونحوه من المتفلسفة عن هذا فقال في الإشارات بعد أن ذكر حججه على نفي الفعل بالقصد والاختيار إشارة لا تجد إن طالبت مخلصا إلا أن تقول إن تمثل النظام الكلي في العلم السابق مع وقته الواجب اللائق يفيض منه ذلك النظام على ترتيبه وتفاصيله معقولا فيضانه وهذا هو العلاية وهذه جملة تهتدي سبيل ستهتدي سبيل تفاصيلها وهذه وهذا الكلام أبعد ممن يقول بتخصيص العالم وقت دون وقت وصفة دون صفة إنما كان لأن العلم القديم تعلق به على ذلك الوجه كما قال ذلك طوائف من المتكلمين من الأشعرية وغيرهم كما سيأتي بيانه. مثل أن هؤلاء جعلوا العلم مخصصا لما أريد وهؤلاء المتفلسفة جعلوا العلم مخصصا لما لم يرد عندهم والكلام على هذا من وجوه أحدها أن يقال لا نسلم أن هذا مخلصا ولا أنه واقع ولا ممكن كيف نعلم أنه لا مخلص غيره وهم لم يذكروا حجة على ذلك ولا يمكنهم أن يقيموا عليه حجة اصلا الوجه الثاني أن يقال العلم أبدا تابع للمعلوم مطابق له ثم قد يكون سببا في وجود المعلوم كالعلم بما يفعله العالم مثل ما ذكره من علم الرب تعالى بالنظام الكلي وقد لا يكون سببا كالعلم بالأمور التي لا تكون بفعل الإنسان ولا بقصده ثم من الناس من المتفلسفة ونحوهم من يجعل العلم مطلقا صفة فعلية أو يجعله هو وحده الموجب للمعلوم وهو غلط كما سنبينه ومنهم من المتكلمين وغيرهم من يجعله أبدا صفة انفعاليه مطابقة للمعلوم لا يكسبه صفة ولا يكتسب عنه صفة ويقول فيه وفي القول ليس لمتعلقهما منها صفة ثبوتية وهذا وإن كان أقرب إلى الصواب من القول الأول ففيه تقصير بل الصواب أنه يجتمع في جنسه الأمران إذ الأولون يسلمون أنه عالم بنفسه وهذا ليس مؤثرا في المعلوم والآخرون يقولون الإرادة مشروطة بالعلم وهذا اعتراف بتوقف المفعول عليه لكن المقصود الكلام في العلمي الكلام في العلم الذي له تأثير في المعلوم وهو العلم العملي فنقول من الأمور المعلومة بالفطرة البديهية الضرورية أن الإنسان إذا عمل عملا بإرادته يجد من نفسه أنه يكون شاعرا بما يريد أن يفعله وأنه مع الشعور لا بد أن يكون مريدا ولا بد مع هذين أن يكون قادرا عليه ويجد من نفسه أن احساسه وشعوره يقتوي اراده الفعل ومحبته وان له شعورا بما يفعله لأجله وشعورا بالحب والاراده التي في نفسه لذلك المطلوب وشعورا بالفعل الذي يتوصل به اليه فهذه أربع حقائق مراد مطلوب بالفعل وإرادة في النفس له وفعل موصل إليه وإرادة لذلك الفعل كالطعام مثلا والشعور يتعلق بهذه الأربعة والشعور يتعلق بهذه الأربعة فإنه إذا أخبر بالطعام وهو جائع أحس من نفسه بشاوته ومحبته فأراد أكله ومقصوده بذلك وجود لذة الأكل ودفع ألم الجوع وهو يفرق بين نفس الأعيان واللذة بها وبين إرادة ذلك ثم يريد الأكل الموصل إلى المطلوب ويفعل هذا الفعل وهكذا في شهوة النكاح وهكذا في جميع الأفعال من العبادات وغيرها والعلم سابق للإرادة والعمل في ذلك كله فإنه مثلا يعرف الله تعالى وثوابه وعقابه فيصير في قلبه محبة له أو لثوابه الملائم له فالله تعالى هو مقصوده ومعبوده وهو يريد التناعم بما يحصل له من النعيم المتعلق بذاته تعالى كالنظر إليه أو من مخلوقاته مثل موجودات الجنة فكلاهما مقصود له وقصد هذا مستلزم هذا كتلازم قصد الأعيان المطرومة وقصد لذة الأكل ثم يريد الأعمال الموصلة إلى ذلك ويعملها ومن المعلوم أن نفس العلم بالمعقولات لا يغني عن إرادة ذلك والقدرة عليه فمن ادعى أن مجرد العلم هو كاف في حصول المعلومات كان مكابرا مباهدا فإنه في المشاهد منتف قطعا وأما في الغائب فغايته أن يعلمه بنوع شيء خياس الشمول أو التمثيل فصل ذكر ابن سينا فقال تنبيه أتعلم ما الملك الملك الحق والغني الحق مطلقا ولا يستغني عنه شيء في شيء وله ذات كل شيء لأنه منه أو ما منه ذاته فكل شيء غيره فهو مملوك وليس له إلى شيء فقر قال الرازي الغرض منه ذكر ماهية الملك ويعتبر فيها أمران أحدهما سلبي وهو أن يكون غنيا مطلقا عن كل ما عداه وثانيهما إضافي وهو أن يفتقر إليه كل ما عداه بواسطة أو بغير واسطة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 والأكثرون يقرؤون الاخرتين سيقولون لله كما اتفقوا على أن جواب الأول سيقولون لله وهو جواب مطابق لمعنى اللفظ لأن معنى قوله قل من رب السماوات السبع ومن بيده ملكوت كل شيء أي لمن ذلك فكان الجواب بقوله سيقولون لله هذا بيان لأن المشركين يقرون بأن ملكوت كل شيء لله وذلك مبالغة في الملك فإن الملكوت أبلغ من لفظ الملك وما ذكروه من ذلك يتضمن غناه عن كل شيء وفقر كل شيء إليه فهو حق لكنه يتضمن أكملا من ذلك من العلم والقدرة والتدبير على وفق المشيئة والإرادة وغير ذلك من المعاني التي تبين أن هؤلاء الفلاسفة لا يجعلونه ملكا حقا وكيف يكون ملكا عندهم لا يقدر على إحداث شيء ولا دفع شيء ولا له تصرف لا بنفسه ولا بغيره بوجه من الوجوه بل هو بمنزلة المقيد بحبل معلق به من لا يقدر على دفعه عن نفسه وما يثبتونه من غناه وافتقار ما سواه إليه يتناقضون فيها فإنهم يصفونه بما يمتنع معه أن يكون غنيا وأن يكون إليه شيء ما فقير لكن ليس المقصود هنا كشف أسرار أقاويلهم كلهم وإنما المقصود التنبيه على فساد حججهم التي خالفوا بها أهل الملل في هذا ونحوه وأنهم يتكلمون بجهل بسيط أو مركب فيقال إن كان المقصود أن الله يستحق أن يسمى ملكا حقا لثبوت هذا المعنى فلا ريب أنه قد سمى نفسه ملكا حقا ولا ريب أن هذه المعاني داخلة في ضمن هذا الاسم واكثر منها في صفات الكمال الثبوتية وتنزيهه عن النقائص لكن في هذا ما يدل على أنه ليس له اراده وقصد إلا أنه يحتاج على ذلك بأن لفظ الغني ينفي ذلك أو أن ذلك يقتضي فقرا إلى الغير وقد تقدم الكلام على ذلك وتبين أن ذلك مع أنه لا فقر فيه إلى غيره فالذي يذكرونه يستلزم من المحاذير أعظم مما فروا منه من وجوه بل سلب ذلك هو الذي يقتضي أن يكون فقيرا بل معدوما بل ممتنعا لذاته كما هو مقرر في موضعه فصل. ثم قال ابن سينا في تقرير نفي الإرادة والحكمة المقصودة تنبيه أتعرف ما الجود الجود هو إفادة ما ينبغي لا لغرض فلعل من يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد ولعل من يهب ليستعيض معامل وليس بجواد وليس العوض كله عينا بل وغيره حتى الثناء والمدح والتخلص من المذمه والتوصل إلى أن يكون على الأحسن أو على ما ينبغي فمن جاد ليشرف أو ليحمد أو ليحسن به ما يفعل فهو مستعد غير جواد فالجواد الحق هو الذي تفض منه الفوائد لا لشوق منه وطلب قصد وطلب قصدي لشيء يعود إليه وعلم أن الذي يفعل شيئا لو لم يفعله لقبح به أو لم يحسن منه فهو بما يفيده من فعله متخلص وقال أبو عبد الله الرزي في تفسير ذلك الغرض منه بيان ماهية الجود وحده أنه إفادة ما ينبغي لغرض وهذا فيه قيود ثالثة أحدها الإفادة فإن من لا يفيد شيئا لا يكون جوادا وثانيا أن يكون المفاد مما ينبغي إفادته فإن من يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد قال وعلم أن لفظة ينبغي لفظة مجملة فإنه يراد بها تارة الحسن العقلي كما يقال العلم مما ينبغي والجهل مما لا ينبغي لكن الحكماء لا يقولون بالحسن والقبح العقليين وقد يراد بها الإذن الشرعي كما يقال النكاح مما ينبغي والسفاح مما لا ينبغي أي النكاح مأذون فيه شرعا والسفاح ممنوع منه شرعا وهذا التفسير أيضا لا يليق بالحكماء وليس لهذه اللفظة معنى مخلص سوى هذين المعنيين فظهر الإجمال من هذه اللفظة وثالثها أن ألا تكود الإفادة لعوض فإن من يهب ليستعيض معامل سواء كان العوض عينا أو ثناء أو مدحا أو تخلصا عن الذم أو أن يكون فاعلا للأليق والأحزن ثم إنه لما مهد هذه القاعدة قال فالجواد الحق إلى آخره ومعناه ظاهر قال ولقائل ان يقول القصد الى ايصال الفائدة الى الغير لو لم يكن معتبرا في الجود لوجب ان يقال الحجاره اذا سقطت من السقف ووقعت على رأس عدو انسان ومات ذلك العدو ان تكون تلك الحجاره جوادا مطلقة لانه حصل منها مايا في الغرض فان التزم كون الحجر جوادا مطلقة وقال هذا هو الحق وان كان شنيعا في المشهور فنقول له الذي عولت عليه ايضا ليس حجة برهانية بل كلاما اقناعيا خطابيا فإن غاية كلامك أن كل ما غرضه في الإفادة أن يكون فاعلا للأولى كان غرضه من الإفادة تخليص نفسه من الذم فهذا ضعيف لأنه يقال إن عنيت بقولك إنه يخلص نفسه من الذم لأن غرضه من فعله أن لا يصير مستحقا للذم مع علمه أنه لو لم يفعله لا يستحق الذم فلما قلت إن ذلك محال وهذا إلا إلزام للشيء على نفسه وإن عنيت به معنى آخر فبينه نتكلم عليه. فصح أن الحجة التي ذكرها لا تصير على السبك والنظر الحق لكنها حجة إقناعية وإذا كان كذلك كانت الحجة التي ذكرنها تصلح معارضة, تصلح معارضة لها قلت هذه الحجة من جنس التي قبلها في اسم الغني وأفسد منها وذلك يظهر بوجوه أحدها أن يقال هذه الحجة مبنية على مقدمتين يحدهما أن الحق مسمى بأنه جواد والثانية أن تفسير الجواد هو ما ذكرته ولم تذكر على واحدة من المقدمتين حجة اصلا لا بينة ولا شبهه فكان ما ذكرته مجرد دعوة لبست بها على الناس كما لبست بقولك إنه غني أن الغنية هو من يكون كذا ولم تذكر على واحدة من المقدمتين حجة لكن هناك دعيت أن ثبوت الإرادة مستلزم للفقر إلى غيره قد ثبت أنه واجب الوجود فلا يكون مفتقرا إلى غيره وهذه الحجة وإن كان قد تبين فسادها فلم تذكر في اسم الجواد حجة نظيرها بل كان هذا دعوة مجردة إذ لا يمكنها أن يقول واجب الوجود يجب أن يكون جوادا كما قال يجب أن يكون غنية الثاني أن يقال لا ريب أن الله عند أهل الملل كريم جواد ماجد محصن عظيم المني قديم المعروف وأن له الأسماء الحسنة التي يثنى عليه فيها بإحسانه إلى خلقه لكن وإن كانت هذه الحجة مبنية على تسليمهم ذلك فليست حجة عقلية بل جدلية وهذا ليس بفلسفة الثالث أن يقال هم سموه بهذه الأسماء الحسنة سموه بها بالمعنى الذي يفسرونه به بالذي لا ينافي إرادته ورحمته بل عندهم نفس الرحمة التي نفيتها أنت لنفيك الإرادة أو إرادة الإحسان إلى عباده هي عندهم تدل على الإحسان والجود بلا نزاع بينهم لكن طائفة من نفاة الصفات يجعلون الرحمة هي نفس الأحسان وإن وفقهم على ذلك بعض الصفاتية حتى بعض أصحاب أحمد رحمه الله وطائفة كبيرة من الصفاتية يقولون الرحمة تعود إلى إرادة الإحسان وهذا قد يقوله بعض أصحاب أحمد والذي عليها إمة الصفاتية وجمهورهم أن الرحمة صفة لله ليست هي الإرادة كما أن السمع والبصر ليس نفس العلم والمقصود أنك إذا تجز بموافقتهم لك أنك إذا احتجست بموافقتهم لك على إطلاق الاسم فإن كنت تحتج بالموافقة على معناه لم يكن لك حجة لأنهم متفقون على أن معنى هذا الاسم عندهم لا ينفي ما تنفيه أنت من إرادته وغير ذلك وإن كنت تحتج بمجرد الموافقة على اللفظ مع التنازع فيه معناه فهذه حجة فاسلة جدا لأنهم أطلقوا الاسم بمعان فادعيت أنت أنه كان ينبغي أن يريدوا بهذا الاسم معاني أخرى وهذا من جنس أن يقال كان ينبغي أن يعنوا بلفظ الإحسان كذا وبلفظ الحركة وبلفظ الفعل كذا أو نحو ذلك من المعاني التي لم يريدوها بذلك اللفظ وحاصله أنه اعتراض على اللغة بأنه كان, ينب... كان يجب أن يعني بألفاظها من المعاني أمور أخر ولا ريب أن هذا اعتراض فاسد على اللغة فضلا أن يكون حدة في المعاني العقلية الإلهية الرابع هب أنه سلم لك أن اللفظ كان ينبغي أن يستعمل في المعاني التي ذكرتها لكنهم إذا لم يستعملوها إلا في المعاني التي قصدوها لم يكونوا موافقين لك على ما من المعنى وإن قصروا في العبارة فيكون ما أثبته من المعنى أثبته بلا حجة لا علمية ولا جدلية بل بمجرد الدعوه وهذا بين واضح ولله تعالى الحمد الخامس أنه لو احتج على هذا بدليل سمعي مثل أن يثبت بالنص أنه جواد لم يصح أن يفسره بهذا المعنى لهذين الوجهين أحدهما أن الأدلة التي يذكرها ليست سمعية شرعية وهو يعترف بذلك فلا يقبل منه أن يذكر دليلا سمعيا ويدعي أنه عقلي مع أنه هذا الاسم ليس في القرآن وإن جاء في بعض الأحاديث الثاني أن البرجع في ثبوت هذه الأسماء عن الشارع وفي بيان معناها إلى من نقل عنه القرآن والحديث لفظه ومعناه وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين تلقوا الإيمان والقرآن والحديث بعضهم عن بعض حتى يصل إليه أو أخذ ذلك هو بلغته التي كان يخاطب بها ولا ريب أن الفلاسفة من أبعد الناس عن ذلك ولو ادعوا نقلا عن المرسلين للفظ ولمعناه من غير رجوع في ذلك إلى أهل العلم بأثارة المرسلين لم يكن ذلك مقبولا باتفاق العقلاء ثم كيف يصح أن يحتج محتج بمثل هذه الدلالة الضعيفة على نفي إرادة الله تعالى والقرآن مملوء من إثبات إرادته ومشيئته ورحمته وحكمته ولو قدر أنه يتناول ذلك كان من المعلوم بالاضطرار لكل أحد أن ما ذكره ليس فيه ظهور يحتاج إلى تأويل بل هو أبعد من ذلك فكيف يتأول النصوص والظواهر لأجل ذلك وإنما غاية المتأول أن يدعي معارضة المعقولات للسمعيات ونحن قد بينا أن هذه الحجة ليست من المعقول بسبيل بل هي مع كونها سمعية لغضية فهي دعوى مشردة بل كاذبة كما سنبينه الوجه الثالث أن يقال له هذا الحد الذي ذكرته في الجود حين قلت إنما من جاد ليشرف وليحمد وليحسن به ما يفعل فهو مستعيض غير جواد فهذا التفسير عن من نقلته ومن ذكره من أهل التفسير للنصوص أو من أهل اللغة العربية بل من سائر لغات الأمم وإن كان ذلك لا ينفعه إن لم يبين معنى هذا اللفظ العربي في لغة العرب ومن المعلوم أن هذا لم يقوله أحد من أهل العلم بالنصوص الشرعية واللغة العربية فصار ذلك افتراء على النصوص واللغة الوجه السابع أن يقال اسم الجواد يقال على كثير من المخلوقين مع انتفاء هذه المعاني عنهم فلو كان هذا المعنى داخلا في هذا الاسم لم يصح إطلاقه على مخلوق إلا مجازا أو بطريق الاشتراك وكلاهما مع كونه خلاف الأصل إنما يكون إذا ثبت استعمال اللفظ في المعنى مجردا فكيف وأصل الاستعمال منتف الوجه الثامن أن يقال المعروف في الشرع واللغة والعقل أن الذي يفعل أو يفيد ما ينبغي لا لمقصود أصلا عابث وإن كان لا لمقصود يعود إلى نفسه فهو سفيه أو جاهل وكلاهما مذموم في الشرع والعقل بل يستحق في الشرع أن يحجر عليه وهو من أسواء المبذرين حالا فإن من المبذرين من يبذل المال لأغراض محرمة وإن كان فيها ما هو مقصود له فأما من يبذل ما ينبغي لا لمقصود أصلا فهذا إن كان موجودا فهو مذموم واسم الجود في الشرع واللغة والعقل اسم مدح فيستحيل أن يفسر بما لا يكون عند الناس إلا مذموما بل يقال في الوجه التاسع هذا المسمى لا يعرف وجوده أصلا فليس في الموجودات ما يفيد وينفع لا لمقصود أصلا حتى الحركات الطبيعية لحركتها منتهى ومستقر هو منتهى ميلها ويسمى ميلها إرادة وقد جعلوهم عشقا لذلك الكمال وإذا كان هذا المسمى معدوما والاسم معروفا في الشرع واللغة لأعيان موجودة امتنع أن يكون مسماهما ذكره بل يقال في الوجه العاشر إن ما ذكرهم تنع لذاته فإنه بتقديرنا يفعل العلة غائية لا لمقصود غائي كتغدير ما يحدث لا عن علة فاعلة وكل منهما امتنع لذاته ولهذا هم يسلمون أن ليس في الموجودات ما هو كذلك إلا ما يذكرونه في واجب الوجود وهم متناقضون في ذلك فيصرحون تارة بأنه يفعل لقصد منه للغاية ورحمة منه وتارة يقولون ليس له إرادة ولا قصد وإذا كانوا متناقضين في ذلك تبين أن أحدا من العقلاء لم يستقر قوله على إثبات موجود بهذه الصفة التي سموها جوادا الوجه الحدي عشر أن يقال الجود إفادة ما ينبغي لا لغرض هو كلام مجمل يحتمل الحق والباطل بل الظاهر منه للناس والحق الذي لم يريده فإنه يقال لك العوض المعروف في الشرع واللغة والعرف والعقل وما يبذله أحد المتعاوضين للآخر في مقابلة ما بذله الآخر له كثمن المبيع وأجرة الأجير وثواب الهدية ومكافأة النعمة ونحو ذلك فلا ريب أن من أعطى غيره عطية ليعطيه ذلك الغير عوضها فهذا مستعيض وليس بجواد ولهذا يفرق الفقهاء بين عقود المعاوضات والتبرعات بنحو هذا الفرق ولهذا قال المخلصون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فأخبروا أنهم لا يريدون من المنعم عليهم لا جزاء ولا شكورا ولم يقولوا لا نريد ذلك من أحد لا من الله ولا من غيره فإن هذا إما ممتنع وإما سفاها ولهذا كان المحققون للإخلاص لا يطلبون من المحسن إليه لا دعاء ولا ثناء ولا غير ذلك فإنه إرادة جزاء منه فإنه إرادة جزاء منه فإن الدعاء نوع من الجزاء على الإحسان والإساءة كما جاء في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافئتموه. وقال الشاعر ارفع صغيرك لا يحربك ضعفه يوما فتدركه العواقب قد نما يرزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى وايضا كانوا إذا كفأهم المعطى بدعاء وغيره قابلوه بمثل ذلك ليبقى أجرهم على الله تعالى ولا يكونوا قد اعتاضوا منه كما كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم بهديئة تقول للمرسل اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله تعالى على الله تعالى. فهذا أو نحوه غاية ما يقدر من الجود المعروف فأما جود أهل الجاهلية ونحوهم ممن يقصد به الثناء عليه ولو بعد موته فذاك دون هذا وأيضا فإن الإنسان قد يحب بنفسه فعل الخير والإحسان ويتلذذ بذلك لا لغرض آخر بل يتلذذ بالإحسان إلى الغير كما يتلذذ الإنسان بلذاته المعروفة وشد وإن لم يصل إليه نفع غير لذته بالإحسان كما أن النفوس الخبيثة قد تلتذ بالاساءه والعدوان وإن لم يحصل لها بذلك جلب منفعة ولا دفع مضره فهذا إضا موجود وصاحبه من أهل الإحسان والجود فإما أن يكون في الوجود من يفعل لا لمعنى فيه ولا لمعنى في غيره فهذا لا حقيقة له أصلا وقد علم أن أهل الشر واللغة وسائر العقلاء الذين يقولون الجود إفادة ما ينبغي لا لعوض أصلا إنما يريد نبيه به عوضا يكون في مقابلة العطية إما من المعطي أو من من يقوم مقامه كمن يفذل لغيره مالا ليعتق عبده أو يخلع امرأته أو يفك أسيره وبالجملة فالعوض الذي ينافي الجودة يشترط فيه أمران أحدهما أن يقصده المعطي وثالي أن يقصده من المعطي أو من من يقوم مقامه فأما من طلب العوض من الله تعالى أو أحسنه لالتذاذه هو بالإحسان فهذا لا ينافي الجود باتفاق العقلاء بل لو طلب الثناء من العباد ونحوهم لم يمتنع ان يسميه الناس جوادا كما سموا حاتما وغيره من أهل الجاهلية بالجود وإن كانوا قاد يقصدون السمعة والثناء في الخلق الوجه الثاني عشر قوله ولعلم من يهب يستعيذ معامل وليس بجو بجواد وهذا فيه من الاجمال ما تقدم فإن معنى العوض الذي يمنع الجود في الشرع واللغة والعرف وعقول جميع الادميين اخص من العوض الذي ادعاه فقوله وليس العوض كله عينا بل وغيره حتى الثناء والمدح والتخلص من المذمه والتوصل إلى ان يكون على الاحسن أو على ما ينبغي فيقال له لا نسلم ان من اعطى لينال حمد الله وثناءه عليه والتخلص من ذم الله تعالى له لا يكون جوادا بل هذا جواد باتفاق الانبياء والمرسلين وجميع عباد الله المؤمنين وسائر أهل السماوات وأهل الأراضي وكذلك من وهب ليكون ذلك أقرب إلى الله تعالى وأحسن له عنده وأعلى لدرجته أو يكون عند الله على ما ينبغي فلا نسلم أن هذا ليس بجواد وكذلك أهل كل لغة سواء كانوا مسلمين أو كفارا من وهب لينال ما هو عندهم أحسن وأعلى ولينال الحمد والثناء من الجناب الأعلى لشيء يليق به عندهم أن يطلب منه الحمد والثناء فهو جواد عندهم فقوله من جاد ليشرف أو ليحمد أو ليحسن به ما يفعل فهو مستعيض غير جواد ليس بمسلم ولا دليل عليه بل يقال في الوجه الثالث عشر هذا جواد بانتفاق العقلاء من جميع الأمم وهذا هو المجود قالت تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن اساتم فلاها وقال من عمل صالحا فيها ومن أساء فعليها وقال وما تقدموا لأنفسكم من خير وقال وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه عظيما وقال ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة برعوة اصابها وابل فاذت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل وقال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وقال وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ويروى عن علي ابو غيره أنه قال ما أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى أحد إنما أحسنت إلى نفسي وأسأت إلى نفسي وعمل ذلك وعمل ذلك لاجل الله تعالى نهايه المطلوب كما قال كل من الرسل وما اسالكم عليه من اجر ان ازري الا على رب العالمين وقال وسيجنبها الاتق الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا يرضى الوجه الرابع عشر ان هذا الاسم بعينه لم يجئ في اسماء الله تعالى التي في القرآن ولا في الاحاديث المشهوره في الصحيحين وان كان قد جاء بمعناه اسماء اخرى كالكريم والاكرم والوهاب وما يستلزم هذا المعنى كالرحمن والرحيم والرب وغير ذلك لكن هذا الاسم جاء ذكره في الحديث الالهي حديث أبي در عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله وقد رواه مسلم لكن هذا الاسم جاء في رواية الترمذي وابن ماجه فيه يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك إلا كما ينقص المخيط إذا غومس في البحر غمسة واحدة وذلك أني جواد ماجد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمر إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون ورواه الناد بن سري عن أبي معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجود وقال أهل العلم الجواد في كلام العرب معناه الكثير العطاء يقال منه جهد الرجل يجود جودا فهو جواد قال أبو عمرو بن العلاء الجواد الكريم تقول العرب فرس جواد إذا كان غزير الجري ومطر جواد إذا كان غزير قال عن ترى جادت عليها كل عين ثرة فتركنا كل حديقة كالدرهم وجاء في الحديث الذي وصفه المطر الذي استسقاه الرسول صلى الله عليه وسلم فما جاء أحد من جميع النواحي إلا أخضر بجود وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم في الثلاثة الذين يقضي الله عليهم يوم القيامة أولا ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعامه فعرفها قال ما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه في النار فهذا الحديث الصحيح يدل على أن قولهم جواد مثل قولهم كريم كما قال أبو عمرو فقد ثبت بالنص وقول أهل اللغة أن المخلوق يسمى جوادا وإن كان إنما يفعل لمصلحة الله وإنما يفعل بإرادته الوجه الخامس عشر أن تسمية الرب سبحانه وتعالى جوادا وإن كان قد قيله وبمعنى كونه كريما فالاسم الكريم يتناول معاني منها الجود فإن فيه معنى الشرف والسؤدد ومعنى الحلم وفيه معنى الإحسان ومن تأمل مقالات أهل الفلسفة والكلام ومن يضاهيهم في هذا الأصل وجدهم عامتهم مضطربين فيه كل منهم وإن أثبت نوعا من الحق واعتصم به فقد كذب بنوع آخر من الحق فتناقض. وأكثر العقول عقول الناس تبخس دون تأمل هذا إذ أحدهم يرى نفسه إما أن يقول حقا ويقول ما ينقضه. أو يقول حقا ويكذب بحق آخر وتناقض القولين باطل والتكذيب بالحق باطل والحق الصريح لا يرى قلبه يستطيع معرفته كما لا يستطيع أن يحدق بصر عينيه في نور الشمس بل كما لا يستطيع الخفاش أن يرى ضوء الشمس وقد قال تعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور والمقصود هنا بيان تناقض الدهرية وفساد حجتهم ينتهيون مجلسنا هذا وبه تم تسجيل وقراءته المجلد الأول من كتاب أن تلبس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا نعمته ويتقبل منا آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته